الذي لا معذلنا منا والذي محمود من حالاتنا فاشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له انه يعلم ما نحن عليه من أسرار ونياتنا وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله ارسله رسل من جهه بشيرا ونذيرا وجاء إلى الله بنزله وساده من دابا من جميع صنفه صغيرا وكبيرا فاصطفت الأرض من حالته فرضا وكان ربك محسناً قبيراً وصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره التأثيرون الأبرار وصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يسألنا من أمته وأن يحشرنا يوم قيامته الضمرة أما بعد أيها الإخوة والأخوات فهذه كلمات نبحر فيها على سفيرة النجاة نعم تفيلة اختار الله رسابها وطنها اضحابها ستة تبحر في محر من الشهوات وتحب عليها لأحشبها من رتيبها نجاء ومن تخلط عنها هلك انها تفيلة نجاء رتيبها ابوام طهروا عن من الفساد وافتعدوا عن ظل العباد شعارهم ولا تسجدوا في الأرض بعد إصلاحها وقائدهم فاسألوا أهل ذكر إن لا تعلمون ومبدأهم الأكبر إن الله لا يحب الفتاة يسعر كل واحد منهم أنه مسؤول أن أمن هذه السفيرة وأنه سر لتاتها ولا يرضى أن يخربها خاسد ولا أن يخربها حافظ والفتاة إذا وقع وقع على الصالح والطالح فقال صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا في تفية فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا اشتقوا الماء إذا أرادوا ماءا لوضوع أو غسيل أو نحوه فقالوا فمروا على من في أعلاها الذين على ظهرها ثم أخذوا من ماء البحر فنتلوا فقال بعضهم لبعض الذين في أسفلها في القبو قال بعضهم البعض إِنَّ فَدْآذِينَ الَّذِينَ فَوْقَنَا بِكَسْرَةِ مُرُورِنَا فَوْقَهُمْ فإذ ما الحل فإذا بهم يظهر لهم حل لكنه غبي من سبيه يقول قائل منهم دعونا فلنحلم في نصيبنا هذا طرفا فنصيب الماء باشره من البحر بدل ما نقعد كل مرة ونأخذ الماء الأرض التي تحتنا الآن وهو نعر الشديدة نخلق فيه فلنطن فيغلق من الماء البحر مبادرة على رسول الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا الذين فوق إن تركوا هؤلاء الذين في الأسفل وتركوهم هم وخطتهم وحيلتهم ومرادهم هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم النجم ونجوا جميعا أيها الإخوة والأخوات إينا جميعا نعيش في هذه السبيهة نحن في مجتمع مبارك أقامه أهله على السوحيد وتعظيم العزيز المبيض عايته لا إله إلا الله وهمته الدعوة إلى الله تعالى والعاقل الأليك هو الذي يرجع إلى الحق إذا تبيننا نعم يرجع إليه وإن خالق هواه أو عارض مبتغاه فالحق أحق لي السماع الناس يألك الهدى والضلال والحرام والحلال، لكنه مع ذلك ما مطاع ان يدحر الشيطان ويذل للواحد الزيان وان شئت فقلب معي صفحات التاريخ وانظر الى الدنيا لما تنورت لمبأة محمد صلى الله عليه وسلم اول ما بعث عليه الصلاة والسلام وبدأ ينسر دعوته بين الانام انقدم الناس امام دعوته الى اقسام منهم من أسلم وصدق وكان بطلا لم يرتبت ولم يتردت عن اتباع الحق أبداً فأي أبي بكر رضي الله عنه كما قال عنه صلى الله عليه وسلم ما تعوث أحداً إلى الإسلام إلا وكانت له كبوة أي تردت المنظر إلا أبو بكر فإنه لم يتنع ثم ومنهم من أعرض وكذب فأبي جهرد وأبي لهب وأمية أبي خلقين إلى غيرهم من فأبي الكفار ومنهم من صدق بالإسلام في داخل قلبه، وعرف ضلال عمقاد الأسلام لكنه لم يستطع مع ذلك أن يتغلب على شطاره وجبنا عن وخالفة قومه وإجده تنظر معي إلى أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم عباً عظيما. كان يحرقه ويحميه ويمنع قريش من إيجائه بل قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل طراحة لم تنل مني قريش ما تريد إلا بعد وفاة أبي طالب حاول قريش أن تفرق بين أبي طالب وبين النبي عليه الصلاة والسلام بكل سبيل تأتي قريش نظمن فيعرفون على أبي طالب الأموال ليخلي بينه بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام فيأذى ثم يأتوا في يوم آخر ويجفعون إليهم أحسن شبابهم يقول لي يا أبا طالب خذ هذا ولدا لك وأعطينا محمد ابن آبي فيأذى فليصيح قيم ويقول عجبا تعطيني تعطوني ولدكم وربيه وربيكم ولدي تفصلونه حتى وصل به الأمر ان قريش وهو سيد من طائرفهم ان قريش لهددتهم بطرد من مكه بل اخذ ساده وكفاله قريش يستعدون العرب والقبائل ضد ابي طالب وهو لا يتواجع أبدا عن لطرة النبي عليه الصلاة والسلام أل كان يقولها طريحة في نواديهم ويؤدي قائلا كذبتم لعمر الله نبذا محمدا ولما نطاعم دونه ونناظر ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبدائنا والحلائل وإنا لامر الله إن جد ما أرى لتلتبث أشياكنا بالأماثر سهورا وأياما وحولا محرما علينا وتأتي شدة بعد قابل ثم قال يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وأبيض يستشقى الغمان بودهه فيما لليتام عثمة للأوامل يلود به الهلاك من آل هاشم عنده في رحمة وفواضل ثم بين خطه فقال لا عملي لقد كلفت رجدا بأحمد وتأتي به زعب المعب المواصل ومرت الأيام ثم استدأ ذا قريش على المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم حدثته مع المؤمنين بشعب دني عامر منعتهم منعت الناس من معاملتهم أبدا لا في بيع ولا في شراء ولا في ركاح ولا في حرب ولا في غير آرك أبدا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا في الشعب فيأتي أبو طالب بأبنائه العشرة يدخل معهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام لا يصبر على براضه أبدا وإن شئت أن تنظر إلى صورة حقيقية من هذه المحبة، بل من هذا الوله والهلا، تنظر إلى أبي طالب. قال في هذا الشعب يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين تعبين وعقارب وما بين جوع وحر وعطش. وكان أبو طالب إذا جمع عليه الليل. وانتفت إلى الناس فرآهم نائمين قام أبو طالب على فراشه ثم مضى إلى فراش النبي صلى الله عليه وسلم ثم حركه قال يبنى أخي ابن أخي ابن أخي, أخي, أخي يسفح النبي صلى الله عليه وسلم عيني ويرسع واشته ناظرا جاد ماذا تريد يا عم ليقول ابن أخي قم فذهب فهم على فراشي وأنام أنام على فراشي خوفاً من أن يأتي أحد في ظلم الليل لقتل النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أبو طالب أن يقع السيف في رقبة النبي وقبل محمد صلى الله عليه وسلم يفتيه جروحه. ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إفراش الأبي طالب ويصجع أبو طالب على إفراش النبي عليه الصلاة والسلام ويزعب بالإحرام لما يسجدات جسد المبارك وذنب رسله وأبو طالب معه في الشعب والسنة الثالث وأبو طالب كذلك حتى إذا مرت ثلاث سنوات وأبو طالب محبوص مع المؤمنين بل مع النبي عليه الصلاة والسلام يسوع لجوعه ويقرس لضرده ويحزن لحزنه ويسعب لسعبه ثم يخرجون بعدها من الشعب وأبو طالب لا يزال محبا معظما للنبي عليه الصلاة والسلام السؤال الكبير هل كان أبو طالب مكدما بصحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لا ما كان مكدما بذلك هو في كان في داخل قلعه يحلم أن هؤلاء الذين يعبدون الأصلاف هم على إبش وضلال وشرك وأن محمد صلى الله عليه وسلم إنما يدعو من الحق يدلك على ذلك قوله والله لن يصن إليك بأمعهم حتى وسد في الطرابد فيها ولا فعلمت بأن ذي محمد من خير أديان البرية دينا عجبا ما دام أنك تعرف أنه من خير أديان البرية دينا إذن ما الذي يمنعك من اتباعه اثنع إلى قوله لولا المنامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بداك مبينا لقاكم من المجتمع الذي حوله ان يلوموه جيد يا ابا طالب تغير دينك وجن رجين ابانك ثم يبدأون من يسبونه ان في مظهره او في شكله او في طريقة كلامه او في دينه الذي يقوم عليه لولا لا الملامة او حذار مسبة لو جثني سمحا بكاة مبيلة ان كان ابا طالب مفضقا لحفظ لكنه كان كتانا رحيف الشخصية لم يستطع ان يتبع الحق وان يخالف المجتمع الذي حوله بيمضي عمر ابي طالب نمر عليه عشر سنين وعشرون سنة وثلاثون سنة وهو يعرف الحق ولم يجرؤ على اتخاذ القرار بالهداية كان متخوفا من مسده قومه ومن اشتهدائهم حتى فبرت سنه وعظمه واقتربت منيته وهو يعرف الحق ويتفوق من اتباعه لما حبر ابو الوقات النبي عليه الصلاة والسلام اليه مسرعا حتى تقل عليه فاذا عند ابي طالب جبال الكبري ربو تهل وعبد الله بأمية ووقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأسه ينظر الى هذا الشيخ الكبير الذي من ملعبه من قريش وتحمل ضيق العيش يؤذى ويقاطع يتحمد ما دام في مصرة محمد صلى الله عليه وسلم جاء ينظر الى الى ابي طالب على فراش الموت وروحه فقع فقع في حلقه وهو ينسبد من الموت فاذا هو عليه الصلاة والسلام تدافع عبرته ويتدفر حيات عمله فتذكر جوعه في الشعب ونصده وحبه له وسعبه فيستجهع النبي صلى الله عليه وسلم قوات ثم يقول برس مولين يا عمنا كل لا إله إلا الله سلمه ما قالت ننفعك يوم القيامة لعلها لا تنفع فإنها قالها وفإنه قالها وفتغرر قال كلمة أحاج لك بها عند الله فقط تكون لكدة أن أطلب لك الوضع يوم القيامة ينظر أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفكر بحال نفسه لأنه هو في داخل مصدق بسحد ما يدعوه إليه مصدق بأن أولئك الذين يعبدون الأصنام هم على ضلال لكنه لم يستطع أن يستخد القرار الشجاع بالدخول إلى الإسلام فشعل التمع عيناه وهو قد هزل في جسده وقد احجرد بظاهره ورق عظمه وشاب شعره ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله رجل عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله وكل ما أراد أن يقولها صاحبه جبال الكفر الذين عنده وقالوا يا أبا طالب أترضع من الذي عبد المطلب أترضع من الذي عبد المطلب فيذكت ثم يعيث النبي صلى الله عليه وسلم عليه يا عمي كل لا إله الله فقط كريمة إن ما تضر من الآن تموت وحاجة لتبعها إلا الله وكلما أراد أن يقولها قال له صلاديل الطريق أترغب عن الذي عند المطلب يعني سوف نعيّعك إن كنت سبربت عن جينك وجين آبائك والنبي صلى الله عليه وسلم ينسيض عنده يعيد عليه تارة ويوجيوه تارة وأولئك الكفار يطدون ويرطمون والرجل بينهم يشتد ندعه ويعلو سهيركم ويذيب صدره ويعظم كرده وملك الموتين تزع روحا فإسانه يسقل وقمه يخدر وأطرافه تبرد حتى تجمع قواه ثم قال آخر كلمة في حياته قال هو على ملة عبد المطلق ويموت وهو على ملة عبد المطلق يرى أن الناس والعزة آلهة من دون الله تعالى ويعجز أبو طالب Hanetkâdi kararı ve yemûz ve yendiği ولما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مات بين يديه كافرا وصار جثة هامدة بين يديه قال وهو يتابع عبراته لا لك ما لم أنهى عنك فإذا الله عرسوا جل ينزل عليه في القرآن ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا أجيل ما في مجاملة ما زمنه مات كافرا فالأيه يستغفر وله أبدا وعند مسلم يبدل العبادة المعامة المطلق أخو أبي قال يبدل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله إن عمك أبا قال كان يحوطك ويحميك ويمسورك ويؤيدك يعني كان يتعب من أجل الدعوة يا رسول الله فهل نفعته بشيء؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم نفعته قال بما نفعته؟ فقال عليه الصلاة والسلام كان ابو طالب في غمرات من النار يحتم بعضها بعضا في غمرات البحر قال كان في غمرات من النار فأخرجته منها الى ضحطاع النار توضع تحت قسميه جمتين من النار لغي منهما الله وما ينظره وقم له قال لا اله الا الله مات ومضى الى النار وما نفعته محبته الاشفالحين ولا عموبته لخاتم النبيين ولا انجته نطرته للمؤمنين ما دام انه عرف الحق وافتطاع اتباعه بعدا فلا يجوز ان يستغفر له ما دام انه ما على ذلك وكم يشعب لنوفتان اليوم لقلوبهم محبة الاشفالحين وردهم بنقرب المؤمنين بل كم ترى من الشباب ليس عليه مظاهر الاستقامة تجده حالة لحياته مسجن إدارة هو كم ترى من البتيات من تتساهل بحجابها لكنهم مع ذلك من أظهر الناس قلبها وأسترهم لله تشيه بل تجدهم محافظين على الصنوات لا يسمعون الأهنيات ولا يقربون الصواحش والمنكرار ومع ذلك لم نستطع احدهم ان يستخد القرار شجاع للطاعد والاستفاع والاستطارة على الدين نعم ليست المشكلة عندنا ليست المشكلة هي الجهل بالمنكرى لا ما زرده احدا متعلقا بالغناء إلا خبر رأسه ناظما وقال لم يأدعو الله أن يهديني وما ونصه أحدا متعلقا بالنظر الحرام إلا قال لك سأتوب ولو أدعني إذا لهم مضرون أنهم على خطر وأنهم اليوم ما يرجعون يعلمون أن حياتهم لا بد أن يتغير ولكن متى يكون ذلك عندما يكونون أبضالا يستطيع أحدهم أن يستعيد القرار الشجاع بالهداية والاكتباع ومنتمكن في قلبه الإيمان استطاع أن يتخذ القرار الشجاع وإن كان ضعيف الجدد هذه القرى وانظر إلى أبي أحمد بن جحش رضي الله عنه كان صحابيا جديدا لكنه كان شيخا كبيرا أعمى فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يمطأ أحد إلى المؤمنين إلا هاجر معه وضقي الضعفاء والمماليك وكان من بينهم أبو أحمد بن جحش لم يستطع أن يهاجر لبعض قوته، ولأنه ما كان عنده متاع وذابة، فلم يدلي دعاء للهجرة حتى يسقى له يوم فتم على مساعه ليهاجر، وجهز زوجته وولده. قالت زوجته لأيلى أبا أحمد، قال إلى المدينة، فلما رأت أنها ستترك أهلها وبلادها، قالت هل مكان أقرب منها ليهجر؟ أيب أبي مكان أقرب؟ تزدرها ثم ارتحل وهو يقول ولما رأتني أم أحمد طاغين بجنة من أخشى بغيب وأرهب تقول فإما كنت لابد داعلا فيم يمجن البلدان ويقنأ يترب فقلت لها ما يترب بمظنة وما يشئ الرحمن بالعمل يركب إلى الله وجهي والرسول وميء إلى الله ومن وجهه لا يخيب فكم أتركنا من حميم من عاطح وناطحة ستنجدوا سرى ان وثرا نأينا عن ديارنا ونحن نرى ان الرغائد نطرد ستعلم جوما اينا التزايل وفينا امر الناس للحق اصوب ويمتل ابو احمد ويستطيع من اخيه القرار بتغيير حياته الى الاستقامة والاتباع يمضي طائع مؤثرة الى المجينة وبعض الناس في تودد من الهداية أحياناً ويتخوف منها مع نحات المتصنعين، لكنه يخشى أن يظهر مزاج الاستقامة على نفسه، فينسب إلى بعض الأخطاء أو أحياناً يسمع عن بعض الممتدين أو أحياناً يرى تصرفات خاطئة لبعض المنتسبين إلى الدين، فينفر من الاستقامة متأثراً بما حدثه من إشاعات. وإن شئت، فمر إلى رجل لم يكن رجلاً عاديا لا. كان سيدا مطاعا كان يطاع أمور بينها عن فجر وكان قومه يعبدونه ويبجلونه قتبي ابن عمري الدوتي كان سيدا مطاعا في قويرة دوتي قبِل مَسَّة يوما في في بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأول مقعد فلما دخلها رأه أشراف قريش فأقبل عليه قالوا له من أنت قال أنا قتبي ابن عمرو قالوا أنت سيد جوّش قال نعم فرد رضاؤهم إلى بعض فعلموا أنه إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على يده صار هذا السيد مع قديرة قوة للمؤمنين فأرادوا أن يصدوها عن الدين قالوا له يا قطير طلم تريدون قالوا إن هذا هنا رجل في مكة يفهم أنه نبي فاحذر أن تجالسه أو أن تسمع منه شيئا من الكلام فإن هذا حرم شحر إن اجتمعت إليكي أن يتنامه ذهب بعقلك قال القطيل فما زالوا يخوفونني منه في الكلاه ويكترون حتى أجمعت في نفسي ألا أسمع منه شيئا أبدا وأن لا أكلمه أبدا بل لا زالوا بي يخوفونني حتى عمدت إلى الكرسط القطن قال ثم حشوت به بأذني خوفا من أن يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم مصادقة ليدخل إلى أذنه بكلام النبي عليه الصلاة والسلام قال الطفيل فكتوت إلى الكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرائم يصلي عندها قال فقمت منه قريبا فأدى الله إلا أن يسمعني بشيء من قوله يسمعت كلاما حسنا فقلت في نفسي واضح أمي وأوازئني لردل أليم ما يخفى علي الحسن من القبيح ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول إنسانا الذي يقول حسنا قبل فو و إنسانا طليحا فاكتبه قال فمتى استو حسنا قبل لم يشأ أن يسلمه أمام الناس فلما قام فارضا إلى بيته سأعده حتى إذا دخل بيته دخلت عليه قلت يا محمد إن قوم تفعل لي كذا وكذا والله ما ترك يخونني منك حتى سدت اذني بكرص لالا اسمع أَسْمَعَ وقد وَقَدْ منك قولا خجلا فعلم علي امرك فابتهج النبي عليه الصلاه والسلام فرحا وعرض عليه الإسلام قلت عليه اقرا عليه القران فلما قرأ الطويل الحق في حاله هل يتبع على ما عليه مثاله جمثل رجل مثلا رجل متعاضي للمخدرات او رجل مذهل او رجل متعلّف للماعشة او رجل عاصل والدين او قرطار للرحم ثم حضر طقبة جمعة عن ثلاث الارحم فتجد ان قاطع الرحم هو جال الخطيب لا يسوق الآيات ويسوق الأحاديث ثم يقول كلام أهل العلم في تحليد بطاعة رحم و يقول قالت في أرضها على إصلاحها سبحانه تعالى والنبيين يطرون حتى الله من بعد مجازف ويقطعون ما الله بها أي يصلوا يصدون ضوء لا يشره إلا علة ويسوق الآيات والأحاديث في تحليد ذلك تجد أن الطاهبا ووجده في الخطيب يضرب بفروق هو طاعن لرحمين مع أهل اوعى تجني امنه او ماء امن حالك لكتبي الدنيا ارتلف عليها فترجو ان الخطيب يتكلم وهذا يحاسب نفسه هل اعود الى الحق وقد بقي لي ان ابقى على ما انا عليه فان اراد ان يعود الى الحق لعنه يطيقه شيء من الذل في التذلل اقيه حتى يرضى او في التذلل الذي علمه او رضى شيء من مظالمه التي قد اقترفها منهم وكذلك لو تكلم خطيبه عن التدخين وكان من بين المستمعين مدخنين فجد أن هؤلاء الذين يدخنون إذا بدأ خطيبه يسوق الآيات ولا حديث في ذلك أن الواحد منهم جالس ويتبكر أنا منذ خمس سنين وعشر سنين أدخن هل وخذير الآن حياة من هاللحظة أصابي كل من تيتغيرون لأنهم كلهم من المدخنين و من جالسين يتأخرون في فيته قلبة زخان وفي سيارة قلبة أخرى وفي مسكبة آلدة وفي بيته راضعة بل عنده عنده أكثر من ذلك فتجد أنه يبدأ يحاسب نفسه ويطرعها هل أتفع الحق وأتفع ما أنا عليه حتى لو كنت سكيلا على زملائي بأمني لا أدخل يدخلون ثم أبدأ قطايا من تبزيني لك إن كان شجاعا فطلت مم. استطاع أن يتخذ القرار وأن يغير المنكر الذي هو واعٍ فيه وإن خالف الدنيا كلها. أمن إن كان جبالا شوبرا فإنه شوبي يضل على ما هو فيه من كره. الطويل فبجل له الحق. فشأيك فتوى في حاله. فإذا هو في كل يوم يعيده يزيد من الله بعدا. وإذا هو في الحقيقة يعبد الحشرات لا يسمع زعاؤه إذا زعى ولا يجيب لدعاه إذا ندا. وهذا الحق قد تبين لنا. ثم بدأ الطفيل يتفكر في عاقبة اسلامه كيف يفير دينه ودين عبائه ماذا سيقول الناس عنه حياته التي عاشها امواله التي جمعها اهله ولده جيران خلاله كل هذا سيطرف فكذا الطفيل يفكر يوازن بين الدنيا واخرته فشادا. إذا به يضلب بدنياه وعرض المارض نعم. سوف يستقيم على الدين. ويرضى من يرضى. وليسخط من يسخط. وماذا يكون اهل الارض? اذا رضي من في السماء ما هو ايضه? بيدي من بالسماء. احهده وثقره بيدي من بالسماء. مرتبه وجاهه بيدي من بالسماء. الحياة هو مرتب بيدي من بالسماء. فاذا رضي اهل السماء فلا عليه ما فاته من الدنيا. اذا احبه الله ان يغلبه بعدها من وليتنكر له من شاء وليستهجده من شاء لا يسأل فيها بعدهم أبدا فليس كتحلو والحياة مرغة وليس كفر الله والأنام غراب وليس الذي بيني وبينك آمرا وبيني وبين الآلمين خراب إذا طحنك الوز بل كل وكل الذي فوقت رابي فراب ويستخذ الطفيل أني قرار الشجاء لحظة ويقول أشهد أن لا إلى أهل الله وأنك رسول الله لا تقيل سيغضم منك قومك فتدول رئاسة أين جاهدك أين عزك أين سلطانك أين منصبك كل هذا الآن أنت تهديده بالتوار بالتقامتك على الدين واتباعك لخاتم النبي النعم هذا كلك مادم أن ربك أرضي والشمال جلد جلاله عني ثم أسلم وارتكع سلمته قال يا ربي الله قال مهن. قال اني مرء مطاعم في قومي انا يا رسول الله لا اصل عاديا لا انا سيد من السادات انا اصل ذي البلال كتل فلان وفلان انهم عبيب مالك واسلموا لا انا يا رسول الله سيد قبيلة من اعظم القبائل يا رسول الله فارسلني الى قومي ادعوه من الاسلام قال لك دائش فخرج من مكة وكسرعا إلى قومه حامل محمد الدين لفعل به جذل وينسل في وعد حتى قرى قوم فلما دخلها أقضل إليه أبوه وكان شيخا كبيرا فقال الطفيف إليك يا أبدي فلست منك ولا أنت مني قال لي يا ابني قال أسلمت وتابع دين محمد صلى الله عليه وسلم قال أبوه دين دينك على فذهب فارتسل وطهر ثيابك ثم اتني حتى وعلمك مما علمته ذهب أبوه وارتسل وطهر ثيابه ثم جاءت عرض عليه الإسلام فأسلم ثم نشط قيل إلى بيتك أتته دوجته قال أتته دوجته الرحبة قال إليك عني فلا مني ولا ألميكي قالت ولما جئ بي أنت وأمي قال طرق الإسلام بيني وبينتي وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم قال جيني جينك قال فذهبي فتطهري ثم ارجع الي حتى وعلمتي الاسلام فولتوا ظهرها ذاهبة وكانوا يعتقدون ان هذا الصنم الذي يعبدونه كان اسمه دشا كانوا يعتقدون ان الذي يسرم فان ذلك الصنم ينتقم منهم فيمرضه فيمرضه او يمرض احدا من الاولادة او يصيبهم بآه فلما مشى الخطوات خافت المسكينة على أولادها أن يضرهم الصلم لجي للاحتطاج القديم من جينها ودين أبائها وأشتادها فعادت قالت بأبي أنت وأمي أما تخشى على صدياننا قال أخشى عليه من ماذا قالت من دي الشراء أن يضرهم أو أن يمرضهم تتعجب من جهلها قال دي الشراء فأمر لا يضر ولا ينبع هذا حجر نحن كنا في ضلال أصول كل السنين الماضية هذا حجر لا يضر ولا ينبع إني ضامن ألا يضرتي ولا يضره أولا ذهي إذهبي بغتفلت ثم التعارف فذهب ثم عرض عليه الإسلام فأسامته ثم جعل القطعيل تقوك لقوله تدعوهم إلى الإسلام بيتا بيتا يقبل عليهم في نواديهم يبق عليه في ضروقاتهم لسنه ما تشعر لهم أدوا أن يضيعوه وأدوا إلا إبادة الأسلام فلما رأى الطفيل ذلك قضيبا ثم الاهباء الى مكة فاقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الظلام قال يا رسول الله ان دوسا ادعفت وابقت يا رسول الله فادعوا الله على دوس هؤلاء يا رسول الله ما لهم حل الا تدعوا عليهم لان يموتوا او ان الله بقارعة ما فيهم عليهم يا رسول الله فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتفض ويتغير وجهه ويرفع يديه إلى السماء فلما رفع يديه قال الطفيل من نفسه هلكت دوس فتمنجد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى هلكت دوس فإذا بالرحيم الشهيل يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أهد دوس اللهم اهل دوتا اللهم اهل دوتا واكي بهم ثم حفظ والتفت والتفتير الطفيل قال يا طفيل ترجع الى قومك تسعهم وارفق بهم لا ترهب عليهم ولا تستعدل ارفق قرر بيكم بهم رجع اليهم الطقيل فلم يزل حتى اسلموا ومرت الايام وما النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزل الطقيل بعدها ثابتا على الدين حتى قتل في معركة اليرمو فلله لذر الطقيل انظر كيف لم يتأثرت الحرب الذي حوله الذي تولى كبرها الكفار وقوضوه أفضل من الاستقامة على الدين وقالوا فراء إذا انتزمت الدين يا طفيل إذا استقمت على الدين يا طفيل سيقاضعك أهلك سيتغيروا الاستقام سوف تتعرض للإستهجاء سوف يطع عليك ما يطع من كلام الناس ومع ذلك همه من في السماء ولم يلتبت إلى أهل الأرض وأنت إذا استخدت القرار الشجاع بالهداية والاستقامة على الدين فانطلت لا تلتفذ وراك نعم لا تلتفذ وليكن همك رضا من في السماء وطرق بمن يخالفه عرض الحار أخذني. ولا تقنع بعيش ورطط كما فاز بالجدات ما ليس يخدمه وإن باطت الدنيا فنظيم يرجاها ولا هي تسأم فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة من بعدها يسل المحن. والمتيم فيا باء عن هذا ببخص معجل فأنك لا تدري بلا شوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم نعم علف مستك بالحي الذي لا يموت ولا تلتك لا تأثير مصري اصدر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وانظر إلى عياش بن أبي ربيع رضي الله عنه كان عياش من أول من أكلم في مكة الفلب العميل فهاجر مع رب عمر بن الخطاب إلى المدينة وذلك قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليها أول ما قدم المدينة ونزل فيها فراد القريش أن ترزهما إلى مكة لأجل أن يحود إلى الكفر فلم تزل تحاول الكراف كلهما فلا يتحقان إلى الفريش. فلما رأى ذلك لفتنوا كيف يكيدون لهما فأرسلوا أبا جهري وأقام الحارف لربي عمر وعياش وكان أبو جهل والحارف أخويني لعياش من الأم أمهم واحدة فلما قدنا إلى المدينة سألوا عن موضعهما أقبلوا إلى عمر حاولوا أن يردوه إلى ما كان عليه لكن عمر كان جزاعا وقالا ملتبس إليهم قال عذبنا أرجع إلى دينكم قال طيب أرجع إلى المدينة إلى مكة كما كنت قال أعلم أني لو رجعت إلى مكة لا تلكم بي حتى أعوذي لدينكم ألا أقيم هنا بين المسلمين فلما رأوا ذلك أقبلوا إلى عيات قال يا عياش عذ الى مكة عذ الى الدينة قال لا والله لا اعجل الكفر بعد الاسلام قال يا عياش طيب ارجع واسكن في مكة كما كنت قال لا والله ما ادرك هالبلاد بلاد الهدرة وطيبا لا ادركها ابدا فلن يزالوا بسنا يلتسل اليهم فلما رأى ذلك فلما رأوا منه ذلك قالوا له يا عياش ان امك قد نذرت ألا يمثى شعرها يشطل حتى ترات وألا تستغل من الشمس حتى ترات أرادوا أن يلعبوا بعباطجه حتى يرقى قلبه لأمه فيعود معهم قال لها لا أريد قال أمك نستين في الآن لا تنتشت من شعرها وقد أصبح شعيتا ولا تستضل وقد آبتها الشمس. حرام عليك أمك نستين فلا به حتى رقى قلبه لها وقال له عمر يا عياش انتبه والله ان يريدون الا ان يبتنوك عن دينك احذرهم قال يا عمر وأمي قال عمر أمك أمر جكيل قال والله لو قد آدى أمك قبل لم تستطق ولم تمر إليك فبآدها القبل مش عليها واحتاجت المزء لم تستطق ولو قد اشفد عليها حرمتك لست ظلت فأقم هنا ولا تلتفئ إلينا تسجد عياش قليلا ثم قال اذهبوا معهما فاضروا لقسم امي ولي مال اريد ان من هناك قال له عمر مال اما المال فانت تعلم اني من اكثر قريش مالا اقسم مالي نصر لك النصف ولي النصف لكن اجلس المدينة انت بدأ ترجع معهما فتعود الى ضرارك الاول انت بدأ مع الصالحين لكن عياج قصة بقول لامه ولاخويه ثم اراد ان يذهب معهم ثم رأى عمر نظر مضر إليه ثم قال فما إضغلتني على نفسك ماذا أنك ما أضعتني فخذ ناقتي هارك فإنها ناقة نتيبا شريعة فلول تلزم ظهرها لا تنزل من عليها أبدا إلا أن تصل إلى مكة فإن وجدت منهم ريبة فلا أطريك فالتسمع منهم كلاما يدل على أبرادهم أنهم يريدون أن يفتنوا إن وجدت منهم ميضة أو شيء تكفيه فحول وجهها إلى مهينة واندر عليها أي جمل من جمالهم لا يستطيع أن يلحقها أبدا فركب عياش الناقة ثم فرج معه معه أخذ يحدثانه أصناع الطريق ويؤاني ثاني. فلما توقف الطريق قال له أبو سهل يا عياش قال نعم قال لقد عشراء علي بعيري هذا. بعيري أتعبني. أتلا تعصبني على ناقته قليلاً؟ عياش حسن النية. فما أنه فعلًا سلب من بعيره أن يريد أن يسرب ناقته؟ قال نعم. قال تعال ناقتك وأني خان بعيري. فأنا خان عياش ناقته وأنا خان أبو بكر بعيره. ثم نزل عياش. فما كان ذلك بقدمه على الأرض حتى وتد على لي فأوقفه. ثم دخل به إلى مكة مربوطا وسألوا يجتنونه عن ذيه ويحاولون أن يعيدوه إلى الكفر حتى استثنى ووافطهم على بعض ما يريدون ومر عليه في الأيام وهو على ذلك حتى هادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لا عياش فتوقع في بعض الضلال الضلال الذي تعوده إليه وكانهم كانوا كان المسلمون يعتقدون أن الذي يسلم ثم يعود إلى شيء من الكفر أنه لا يقبل سرعة أبدا فعياش بعدما عاد إلى شيء مما يدعونه إليه قلن أنه ماطي سائدة لا أصدق أن أرجع إلى الإسلام الجديد حتى أنت الله تعالى قوله كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تطلقوا من رحمة الله إن الله يوقر الزنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن العذاب ثم للا تنصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن ياتيكم العذاب بغتا وأنتم لا تشعرون. فلما طرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال عمر أخذتها ثم تتبتها في صحيحة ثم بعث بها إلى مكة فلما طرأها المؤمنون هناك أقبلوا وفيهم عياش رضي الله عنه انظر كيف لما حن إلى واطعه السابق في قوضتهم على بعض ما يريدون وإن شئت فقال بين حال عياش وبين حال بطل حال سأل ابن أبي رضي الله عنه سأل ابن أبي وقاف كان من أول من أسلم في مكة كان له أم تحبه حبا عظيما وكان بارغا بها أشد البل فلما أسلم اشتد عليه أذى الكفار وتتابع عليه أذى أمه وهو صار حتى طالته أمه يوما يهسعد وهي تعلم بمقدار محبته الامر قالت يا سعد ما هذا الدين الذي ستحدثت لتدعن دينك هذا قال والله لا ادعه ابدا قالت اذا لا اكل ولا اشرب حتى اموت فيعيّرك الناس اذا رأوك ويقولون يا قاتل امه ماذا رأيه سعد فاذا عجوز بالجينة فضعت عظمها واحدود بظهرها واستدهى حظها وإذا هي أجدت في صغره وعفضت عليه في جذره أخيها وهي جوعة وأبشر قال لا تفعل يا أمان لا تملعي لستني طعام الشراء لا تفعلي فإني لا أدعو ذيها لشيء أبدا فلما رأت أمه ذلك مكت يوما كاملا من البجر إلى المغرب لا تأكل ولا تشرف الحر وهو يمر بها ويراها تتلمض عقشا ويتفطر نعم أمه حبيبة إليه لكن الدين إليه أحد ثم مرت عليها ليلة كاملة إلى الصباح وهي لم تأكل ولم تشرب. فلما أخبحت فإذا هي قد جهدت وكعدت أن تهلك فلما رأى ذلك أقبل إليها يجر قطاع يتنازع في قلبه حبها وحب الدين فإذا الدين في قلبه أعظم فنظر إليها ثم انتزع الكلمات من صدره انتزاعاً قال لها يا أمة والله لو كان لك مئة نفس رأيتها تخرج أمامي نفس النفس ماذا تدين هذا أبدا؟ فكل عند ذلك أو لا تقولي فلما رأت من ذلك طلعت الطعام والشراب وقد يزيد الخير من بعض المقصدين خاصة من ثلاثة السابقين فيذكرونك بماضيك هذا رافقتك بثقر وذاك لك عنده صور والثالث جالتك في الزراعة إذا رأوك السقنة بدأوا يذكرونك بماضيك تذكروا كم ليلة انتكرنا بظل هذا الزمان عيد تذكر كم نظمة سمعنا وأنت فينا راكس مريد تذكر كم خمرة شربنا جن نشوها والشراب سيد أين النفاء التي عرفنا وأنت فينا القائد المجيد أين الإمار الذي لعبنا وأنت فينا حاضر شديد أين الصلاة التي تركنا الحفر في حقنا مسيد كل كأن لم يكن تقضى وأنت منا الصالح الوحيد فلا تلفف إليهم لا ولا يضر السحاب يأكل الكلام بل الكلام تنبح والقافل التفير وانظر إلى موسى عليه السلام حانشت عصر من أظلم العصور كان فرعون يتجدع على بني إسرائيل يدل لشاء ويستعبد نساءهم لشاءهم وكان قوم فرعون النظريون يفعلون ببني إسرائيل مثله مظر موسى عليه السلام يوم بطريق قبل أن يقضر من مظر فإذا برجل من قوم فرعون مصري يضرب رجلا من بني إسرائيل والإسرائيلي المسكين يطيع ويستغيث فلما رأى موتا ذلك أقبل على المصري ليدفعه بيده دفعه بيده في صدره فإذا بالمصري يضع على الأرض من يساء ثم لم يلبس أم ظهر أمره للناس فكادوا أن يقتلوا كانوا أن يقتلوا موتا، فهرب من المصر ثم عاد بعد سنين نبيا مرسلا يعني نوت الذي دخل مصر الآن يختلف عن نوت الذي خرج منها قبل عشر قين يختلف فلما وقف مين يدي ترعون ماطحا داعيا بدأ ترعون يذكره بماضيه نقول له عنك الذي فعلت وأنت من الكافرين يدفعه بحياته السابقة كما يفعل بعض اليوم إلى رأى مهتديا قالوا له سنالان أنت انطحنا نصيد ما كنت تدعون إليه من, إلي من مجالس البحشة من اللي كان ينظم حفلات الغناب نسيت فناله الذي أنت الذي أوبعتها في كذا نصيد فنال الذي أوبعتها انت في كذا ولا يزال منذكرونك بمعاطي فتنزفقت أوراقها وأطلق ريالها حتى يضعف بعض الناس أحياناً ويوارقهم على ما يريدون هذا حال في العظم قال لنوسى الآن نوسى آل أنت أتيت إلينا فضحنا وأنت قد فعلت جريمة قبل أن تهرق وفعلت بعضك الذي فعلته أنت من الكابرين سبحان الله ونسيس العون أنهم قتل ما لا يصعدهم من الرجال والنساء فكان يقتل أفضل بني إسرائيل سنة ويبقيهم سنة ثم هو اليوم يلوم نوسى على قتله لرجل واحد فقط لكن موسى كان إنسانا عادياً, عاديا لا موسى كان شجاعا فطلا صاح في وجه فرعون وقال فعلتها إذن وأنا من الضالين يعني تلك الأيام يا فرعون لم أكن نبيا وقال الله أن أصرف نوسى الذي يكلمك الآلية فرعون يختلف عن موسى الذي عرفته سابقا ويحمد الله على الهداية وفعلا ثبت موسى لسبب هذا الاعتقاد وعموما الحياة لا تفلو للمستهدئين ومصدقين ومشككين فلا تلتف إليهم وما ضرر أحرى الكراك يوما أن بعض الكلاب فيه ننظر إلى الكفار لما تجمعوا وتألهوا وأقبلوا إلى المدينة بجيش لي كالليل يسي يسير كالسيل فيحتار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف يواجهون هذا الجيش العظيم فيقترح بعضهم أن يحتار خندق عند مدخل المدينة لكي لا يستطيع أن يفرغه لها. يبدأ الصحابة حتى الخندق، وهم في فرّة شديد، وذوّن شديد، وخوف شديد، قلوبهم قد تلقت الحلاذ، واعينهم تدور في المحاله. يحذون الخند يحذون الخندق، فتعرض لهم فرصة عظيمة لا يستطيعون كسرها. فيقولون يا رسول الله هذه صحرة عظيمة قد عرضت لنا لم تذهب فيها معاوينا يعني الفأس ينكسر والصحرة لا تنكسر فيقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ثم يأصب المعضن فيضرب الصحرة في برقاء يضربها الأولى فيقول الله أكبر فرقيت مفاتيح الشرام ثم يضربها الثانية قال الله أكبر ورقيت مفاتيح اليمن فيسمع المؤمنون ذلك فيزدادون إيمانا مع إيمانهم أما المنافقون فيرتبط رعبهم إلى بعض ويقولون أحدنا لا يأمل أن يقضي حاجته وهو يعيدنا كل ذاتفة وخيفة ويسمع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات من أبواه النسينات فلا تفتر عظيمته ولا تفتر همته ويكون حال هؤلاء المستهزئين كناضح صخرة يوما ليوهنها فلم يدرها وأوهى قرنه البعيد وفي يوم من آخر يخرج الله عليه وسلم بأصحابه في قدرت نبو في ساعة حسرة خرجوا ومن شدة بطرهم وحاجتهم كان الرجل والرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد بحذر شديد تجوع شديد أطلابهم أثناء الطريق عقشوا كاد أن حتى دعوا ينحوون الإبل وينقضون إكراشها ويشربون ماءها حتى كادت في الحبل أن تثنأه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ثم ضعى وتضرع والتجى فلم يخفضه ماء حتى اجتمع خوقهم الغمام، ثم تتبع عليهم الماء فشربوا وملأوا آليةهم وكان معهم رجل منافق تلتبت إليه بعض الصحابة لما رأوا هذه المعجدة قالوا له يا قلال ويحس آمين كان بعد هذا الشيء بعد هالمعجدة في دليل للنبي فقاله أن وما هذا سحابة مرة فانطرتنا ويسبع النبي صلى الله عليه وسلم قوله ومع ذلك لا يفدهم عزيمته لو كل كلب عوى القمته حجرا مصار كل من خالج ديناري وفي موقف آخر يخرجوا صلى الله عليه وسلم بذور فقضلوا ناقته ذهبوا بطلبها فلم يجدوها فقال رجل من المنافقين هذا محمد يخبركم أنه نبي وأنه يأتي الخبر من السماء وهو لا يدري أين ناصره فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني والله لا أعلم إلا ما علم الله وقد دل الله عليها هي في هذه قد حدثتها شجرة شجرة بدمارها يعني وهي تمشي فعلق حطامها الحبل الذي هي مربوطة به فعلق بشجرة لن تنضط عند خلق نفسها تنطلق إليها تنطلق فاجمعوا بها فتحمل هؤلاء الضقلات مهما استهدأ بك وأنت طالح ومهما تكلموا بيك أو ذكروا شيئا من عيبك اجأ لهمكك عالية لا تتعب نفسك بنقاطهم ولا تذهب نفسك عليهم حضار بل لا تعتب فترأيت من أحبابك وخلارك الذين كانوا أيام تاهريتك يفدونك في أرواحهم يؤدقون عليك أموالهم لا تأجب إذا رأيتهم بعد هدايتك قد انقلبوا أعجاء أرجاء يذنبك ويذيرون حولك الإشاعات لا تأجب فهي قد عثم يذيره سرعان ما تنتهيه وانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المثيلة اجتمع حوله الناس يضعون إليه فالسانة المثيلة خريطا من المسلمين واليقول وكان عبد الله بن سلام ممن كانوا يترقبون مقلم النبي صلى الله عليه وسلم وكان حبا عالماً من شبار اليهود مثلاً رجلاً عادياً منهم كان عبد الله قد قرأ في كتبهم شفرة النبي عليه الصلاة والسلام وعرف اسمه وهيئته فلما رأناك مجتمعين أقدر ينظر معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله لما نظرت إليه عرفت انه ليس ليس بوجه كذاب ثم صار عبد الله الناس ومضى الى بيت حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم والثحر فأقبل عينه الآن عبد صحيح انه صاحب جاهل ومضب وعلو ورفعة عند قومه لكنه يريد أن يتأكد هل هذا هو النبي الذي أمرنا باتبائه في كتبنا أم لا هل هذا النبي بشر به موسى وإيسا أم لا أقبل حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد إني سائلك عن ثلاث هيعلمهن إلا نبي أنا رجل ألم بس إنسان أنا عندي أجلها إذا جبت عليها أتبعتها قال ان سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي على هذه قال ما أول أشراف الساعة وما أول طعام يأكله أهل الجنة وما قال الولد ينزع إلى أبي أو إلى أمه لماذا يكون شفهه إلى أبي وأحيان شفهه إلى أمه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم قليلا ثم قال أحضرني بهن جبريل آنفا أما أول أشراف الساعة فنار تخرج على الناس من المشرك تسوقهم إلى المغرب وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبر الحوت وأما الولد فإذا سبق ما الرجل ماء المرأة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد فلما سمع الله ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أشهد أنك الرسول وأنك جئت بالحق ثم قال يا رسول الله قال ما تريد فأنا قد علمت يهود أني تجيدهم وابن تجيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم فإن علموا بإسلامي ذنهوني وقالوا فيما فيما ليس إيا إيش عني خلق تتر عندها وادعوا اليهود أسلهم عني قبل أن يعلموا أني أسلم قبل ما يخرج الخبر إلى الناس فإن يعلموا أني أسلم ذنهوني أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى يهود أفضلوا إليه أفضل إليه رؤوسهم وعبد الله بن السلام فجعله النبي صلى الله عليه وسلم خلف كتار اختبارا لهؤلاء من تسمهم وكذبهم قال ما سئ طال يا يهود قال صلى الله عليه وسلم يا معشر يهود وليدكم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا قالوا ما نعلم أنك رسول الله طيب ما جاء خبر في كتاب قالوا لا قال يا معشر يهود اسلموا قالوا ما نعلم اصلا نحن ما قصر علينا الكرتون ون خبرك في كتابنا حتى نستبعده فطلب عليه الله عليه وسلم خير رجل فيكم عبده عليه السلام ما رأيكم في هذا قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا هذا الذي نفت عليه عند ترغافنا وهو الذي يكتب بيننا وصماتنا قال صلى الله عليه وسلم من أسلم قالوا حاشها لله هذا لا أعلم لا لا يمكن أن يسلم أبدا قال إن أسلم قالوا لا يمكن يسلم أبدا هذا أعلمنا سيدنا قلتبت النبي صلى الله عليه وسلم للسدر قال يا ابن أخرج إلينا وقرج عبدالله بن السلام ثم قال يا معشر يهود اتقوا الله قروا الذي لا اله الا هو انكم تعلمون ان هذا هو الرسول الذي امرنا باتباعه انه جاء, جاء بالحق ولما رأوا ذلك وقالوا قاروا بل انت فرنا وابن سرنا وجاهلنا ومن جاهلنا ثم قرجوا من عنده وقال عبدالله بن السلام يا الله هذا الذي كنت خصار. انظر كيف تنكروا له لما حار فتلا واتخذ القرار الشجاء تتقام على الدين وسعم فجل رب العالمين انظر كيف تنقلبوا أعداء ألساء بعد صداقتهم مبضيلا له بعد نلتهم وذلوا لو يكونون كما كفر فيكونون سوا واعلم أن كثيرا من هؤلاء المتهدئين هم في الحقيقة هرزيم يتمنون لو استطاعوا ان ينقفلوا على شهواتهم على كما انقفرت ويستقنوا على جيني كما استقمت لكنهم تذربوا عليهم الموانع فما قال احد العلماء لرجل عاصم قال يا فلان توب لماذا لا تذوب؟ قال الرجل الله ما يريدني ان اذوب ولو اراد ان يتوب ولو ارادني ان اذوب فهذلك فقال العالم فلله يريد منك ان تتوب لكن الشيطان يريد ان لا وقد اضعت الشيطانك ايها الاخوة الكرام وما دام ان القرار الشجاع هو في اتباع الحق وعدم حرقة الشفينة لأني اختم هذا المجلس في وقتة يكيرة مع الاحداث الفاجئة التي مرت بها انتلاف ولا تزال تمر فيها ثارئة من المقرر عندنا إلا ايها الاخوة والاخوار لن من المقرر عند كل من له أدل معرفة في ديني الإسلام أن تروي على الناس وتخويطهم أمر غير مقبول نعم نحن جميعا نستنكر مثل هذه الأعمال نحتفرها من الأعمال المبره بالبئات بل التعذى ضررها في قضي أطوان من غير المثلين على دخول في الإسلام لكن وجود نوع من الشطح في عند فريق من المثلين إلى التمسك في بالإسلام أمر ليس بالجديد قديما قديما قسم النبي عليه الصلاة والسلام أموالا بها أصحابه فأقبل عليه رجل وجعل يرتد قائلا يا محمد اعدل فإنك لم تعدل حجبا يقول هذا الكلام لرجل يأس لنبي يأتيه الوحي من السماء فهذا الفكر المنشف عند هذا الرجل لم يستفي من طرحه هذام نبي ما يرنق عن الهواء هذا ثانيا كل من تطرق من تلقاء نفسه دون أن يستعين بجماعة العلماء والعقلاء فبالغالب أن الطوطي يسانده وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه وهو نبي يقول أشيو عليه أيها الناس أشار عليه سلمان لحفر الخندق فأطاعه أشار عليه سبأ بن المنذر في موضوعه في معركة المدر فأطاعه وأشارت عليه أم سلمة في الحديث فأطاعها إلى غير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الحق نظنة يدور معه حيث دار وانما يأكل الذئب من الغلم القاطية. وامر ثالث مهم. وهو انه لو اخطأ طبيب في عملية فمات, فمات المريض فمن السماء أن في ان ندم الطفة وان نغلق كل يابه. ولو اخطأ مهندس فقط البيت على تاكنين ففتق أن نغلق كلنا في وكذلك أخطاء المنتسبين إلى الإسلام لا يتحملها الإسلام نعم الإسلام يحترم العهد والمساء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ويحرم قتل النفس المحرمة إلا بالحق قال تعالى ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وينهى عن الفساد بالأرض قال تعالى ولا تفسدوا بالأرض بعد إسراءها وما قضره ولي الامر من عهد وميثاق لامل الزمة بناء على مصلحة المسلمين فلا يجوز ان يأتيها من يتجاوز باعتداء على معهدين او ترويع لاملين فهذا ليس لمن الاسلام في شيء رابعا الامن مسئولية الجميع ان يعمل المسلمون على ضرورياتهم الخمس وهي الدين والعرض والمال والنفس والعقل علينا جميعا مسؤولية تفض هذا الأمن في هذا الواسع وأن يجد الأجهزة بهذا الغرض وأن يقوم كل مسلم بواجبه لتحقيق المحافظة على أمن هذه الضروريات كل من يتجنى عليها فهو خالق للأمن مستحق للعقوبة والله يا إن انتلاف اثمام الأمن يضر الصالح والقالح نعم يضر المطلية يضر المطلية في خلاته والمتصدقة في خدقته والداعية في دعوته يضر الصغير والكبير الغني والفقير بالله عليكم لو لديكم هناك أمن هل تستطيعون أن توقفوا سياراتكم خارج المسجد وأن تدخلوا إلى هنا سيارة تساوي 60 ألفا أو 100 ألفا أو نحو ذلك وتوقفها ثم تدخل إلا أنك تعلم أنك البلد تأمن والله لو افترض الأمن لما وفقتها ان تترك زوجتك واولادك في البيت وتأتي ولو للصلاة المسجد ثم ترجع اليهم والله لو اضطرد الامن لم تعمل بان تجعل ابنكك او ابنك يذهب مماشئ ولو على ضحي القطوات الى مدرسته ثم يحولي لي لم تأمن ذلك لو اضطرد الامن لوقع لو كل ذلك لذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من للاخلال بالامن يقول اسمعوا واضيعوا وان ام ير عليهم عبد الحبكي لماذا لان لا بد يوجد ولي امر يضبط الامور وقال اسمعوا واض وأخذ مالك إذا أريد ذلك من الأمور وذلك لأن حكم الوالي لمن تحته فيه ضبط للناس فلا يجروا سارق على سرقة ولا مفتد على إساد إن الإنسان أيها الإخوة عندما يتعامل مع المنكرات لم تغي أن بين المصالح والمفادل النبي عليه الصلاة والسلام أقول أيها الإخوة والأخوات إن الإنسان عندما يتعامل مع المنكرات لا بدأه أن يوازن بين المصالح و النفات النبي عليه الصلاة والسلام كان راجع من غزوة من, من المتوات. وقال رأس المنافقين عبد الوان بن عبيد بن سلول قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا الأعجز منها الأدل يعني نفسه هو ومن كان موافقا الله على نساقه وضرائله من المنافقين أنه هو العزيز ويعني بجميع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم لخبره وأنه قد بدأ يظهر ما في قلبه من نفاق وتفريق يا ليستأذن بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لقتله فيقول صلى الله عليه وسلم لا لا تقتله حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتره هذا مع أن قتل هذا الفاجر فيه مصرح أهل الدين بل النبي صلى الله عليه وسلم لما قد عليه عجبهما أنزل على ذلك، وقال ولا تصل على أحد منهم سأبتل ولا تكمل قبر إنهم كفروا بالله، ومع ذلك يقول النبي لا حتى حتى حتى على ذلك من هذه صلى الله عليه وسلم لا أقتله حتى لو أفسد حتى لو أفسد لأن قلبه فيه مبتذت فاركتب على ذلك أعمى من هذه مطلع كذلك إذا تفتح له لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكتباً قال لعائشة يا عائشة لولا أن قومه عزيت عندهم لكفر يعني ما دخلوا في الإسلام إلا قبل أيام دون أنهم كذلك لهدمت الكعبة ونبئوها على طلائع إبراهيم الكعبة. ثم بناها إبراهيم كانت تدخل فيها الحجر كانت أعرض مما هي عليه وكان لها بابان باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه فيقول صلى الله عليه وسلم إن صريحا جعلت بابا واحدا حتى يدخل من شاء وإمع من شاء يقولون أني أخاف أن الناس يقولون لماذا هزموا الكعبة هذا ما يعظم الكعبة يعني يفهمون نقاط لهزمت الكعبة ولا عدتها عنه على قوائل إبراهيم إذا اشترك هذه المصلحة خوفا بمبسجة كدراء انظر إليه صلى الله عليه وسلم لما لاحظ أن بعض الناس قد بدأوا يتخلفون عن الصلاة الجماعة فقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت الامر أمر بالصلاة فذوقهم ثم أصالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحذرق عليهم بيوتهم ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا من الذي يمنعهم من أن يفعل ذلك يقول هؤلاء اللي ما يصلوا معنا في الجماعة المفروض أن يأحذر بيوتهم عليهم ليش ما يصلوا بالنفسج ثم قال لولا ما فيها من نساء والذرية فهذه المطلحة خشيت الله عليه الصلاة المطلحة أسراط الديو تأجيبا لهم أن تؤدينا مبتدة أكبر إلى قدر من لا يكون مستخدم لذلك قاطمي الأكبر الأخوات يعني ينبغي أن يتنبه كل عاقل أن يخلف هذه الأسفلية إن هذه البلاد إنما قامت على شرع الله وهي مأرض الاسلام وما بالمؤمنين صلوب المؤمنين وهي جبيرة الاسلام ولولوجود الدين في نفوس الناس لما توحدوا ولا اجتمعوا لما الحفاظ عليه وإكرام حذرته وولات الأمر فيها من أشد الناس حرصا على حماية الدين وإكرام أهل وكذلك ثالثا الوصية لما أوصى به أوقف به هي أو بيانه هيئة في كبار العلماء من إحياء شائرة في الأمر المعروف الذي عن المنكر ومن عذريها الوقوف أمام كل من أراد زعزعة أمل هذه البلاد أو أراد خلق ثيابها فهي صمام الأمان للمجتمع وهي وسيلة حفظ وهي وسيلة علاج الاستقلال المنكرات أيها الإخوة هذه البلاد يحكي عليها كثير من الفضائح الأشواق الإسلامية أكثر ما تفطر من من هذه البلاد. تجد أن أشرطة الدعاء من هذه البلاد تنتشر فيه مشارك الأرض ومغاراتها ولا نقلد ولا نحتر من نشاط الدعاة الآخرين. لكن في الحقيقة حتى ما رأينا إن من أعظم الأشرطة التي تنتشر أشرطة دعاء هذه البلاد الكتب الإسلامية كثير منها ولا أقول أكثرها في بلاد المسلمين خير لكن كثير منها خاصة المتعلقة بالتوحيد والعقيدة الصحيحة إنما تطبع في هذه البلاد. ملافذ هذه الجناد قمت بتعلمي الدين من صغارك قابلت فعر الناس والأخوة في بعض جناد الإسلام والله إنهم شباب المتوسط والله العظيم ما يحصل الفاسحة ما يحقظه إياه في المدرسة سألته بلساني وأجابني بلساني ما يحقظ الفاسحة سألت كثة والله ما يعلم كثة والله ما علموا في المدرسة المدرسة فيها ماذا أو oh, مادتين يسمونها مواد من الدين يقص فيها كلمة في المدينة وانتهى أما هنا من أول البداية عند الفضه عند التوحيد يضبط يكون عند تجويح يكون عند تفسير فهذه البلاد يحقد عليها الكافرون ويريدون أن يفيدوا لها بأنواع الحيل ومن أعظم الحيل أن ينتهزوا منها بأي سبيل ولو أن يغر بعض الناس فيها فإن يبتذ فيها بأي نوع من أنواع السر أنا أقول هذه والإخوان الكرام ديانة أدين الله تعالى بها. ولا أرى والله منها إلا نصر هذا الدين والحفاظ على الدعوة الله تعالى الطاعن في هذه الانضمام ينتظر الإنسان إذا كان عندك نشاط تريد أن أن تبذله مع الكافرين تبذله في الدعوة في توجيه الأشرطة الإسلامية يا إخوان يوجد بعض الكافرين تمضى له في هذه البلاد أربع سنوات وخمس سنوات. وإلا أنما أحد عباد شريف عن الإسلام وعفوا كتاب عن الإسلام أقولي ولده والكرم هذه البلاد التي ترأى فيها الأولاد مع العلماء مع أمة الناس من كان يريد أن يبذل جهدا مع السائرين فيها أن يبذله بدعوة وبداياتهم وليحذر من أن تسوّل له نفسه شيء دون أن يرجع إلى العلماء سيكون من من سير له استغامله ترى حسنا أسأل الله تعالى من له وكرمه أن يبتدى وياته لكل خير نجعلني وإياكم باركين إلى ما كنا كما أسأل الله تعالى من فقل الجميعا لفعل الخيرات وترجل منكرات اللهم وإذا أردت عبادك فترة إليك غير حزائي ولم تكوني اللهم لا تدعم بيننا مريضا إلا شبيثة اللهم لا تدعم بيننا مريضا إلا شبيثة ولا تدعم بيننا من هو مريض أو بنت مريض أو زوجة أو أب أو أم أو قريب مريض إلا شبيثة وعبيثة إنا شفيت روا عفيت يا, يا اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين الا قضيت عنه دينا ولا تدع من بيننا ضالا إلا هديته ولا شاهبا إلا علمته ولا عذبا إلا زوجة صالحة رزقتها ولا تدع يا رب العالمين من بيننا عقيما إلا ذرية صالحة رزقتها يا حي يا قيوم اللهم عز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم فكاس المفسدين وخذ الدين عن المدينين واجت مرضا ومرض المسلمين يا حي يا قيوم هذا تعالى أن يسيركم أنتم أولا خير الجزاء على صدوركم خدمين ونقاتكم